وَضَرَبَ لَهُم مَثَلَ نَصَاحِبِ الْقَرْيَةِ إِذْ جَاءَ الْمُرْسَلُونَ إِذَا رَسُلْنَا إليه مثنى فكذبوه ما فعلذنا بثالثٍ فقالوا إن إليكم مرسلون قالوا ما لا بشعر مثلنا وما زال الرحمن من سائنين تمو إلا تكذبون. قالوا رب أن يعلموا إن إليكم لمرسلون وما علينا إلا البناه المبين قالوا إن وَلَتَطَيَّرْنَا بِكُمْ لَإِنْ لَمْ تَنْتَهُوا لَنَرْجُمَنَّكُمْ وَلَيَمَسَّنَّكُمْ مِنَّا عَذَابٌ عَلِيمٌ قَالُوا طَائِرُكُمْ مَعَكُمْ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 تأخذ من دونه آلها تني يردن الرحمن بضر لا تغنى عن شفاعتهم شيئا ولا ينقذون اِذًا لفي ضَلَالٍ مبين إِنَّ ٱلَّذِينَ تَابُوا۟ وَأَصْلَحُوا۟ وَءَامَنُوا۟ لَن يُضِيعَ ٱللَّهُ قال يا ليت قوم يعلمون بما غفر لي ربي وجعلني من المكرمين وما أنزلنا على قوم السماء وما كنا منزلين إن كانت الله صيحة واحدة فإذا هم خامدون